والكتاب المبين وكل أمر حكيم أمرا من عندنا يعل عليم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم In And... فيها يفرق كل. ما من ربك إنه هو السميع العليم. رب الس Surah Al-Fatihah لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب ابا Love بل هم في شك يلعبون فارتق يوم تأتي السماء At one time the sky is coming With a بَنَكشف عَنَّ العَذابَ إِنَّا مُؤمِنُونَ أَنَّ لَهُمُ الذِّكْرَا وَقَد تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا المترجم للقناة قد فتنا قبلهم قوم فرعون تق الله عنايي العا